والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوالثون الذين يدثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا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 وَإِنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نُوحًا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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شيء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقائل آخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 ثم أرسلنا رسلنا تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حين حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نمدهم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَادِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ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 والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجدة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 واخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم لولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى زراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بال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 ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن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 أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء إن وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسحرون بل اتيناهم بالحق وإن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 وقل رب أَعُوذُ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بك رب أَن يحضرون حتى إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الموت قال رب ارجعون لعلي أَعْمَلُ صالحا فيما تركت كلا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 فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تكلمون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ من عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قل كم لبدتم في عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين، فاسأل العادين. قل إلَّا بَتُمْ إلَّا قَلِيلًا لو أَنَّكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ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 وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون